وَفِيهِ آذَانٌ وَقُرًى وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فاعْمَلِ ۖ إِنَّنَا عَامِلُونَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد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 وَقَدَّرَ فِيْنَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءَ لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ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 اِنْ اَعْرَضُوا فَقُلْ اَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ اِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَتَهُ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 وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمَنُوا وكانوا يتقون وَيَوْمَ يحشر أعداء الله إلى النار فهم حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوها شَهِدَ عَلَيْهِم سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ شَهِدَ عَلَيْهِم سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَن طَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَن طَقَ وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم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 وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَتَسْمَعُنَّ لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَاوِ فِيهِ لَعَلَّكُمْ طَالِبُونَ فالآن نذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولا نجزيانهم اسوا الذي كانوا يعملون ذلك جزاء اعدائنا النار لهم فيها دار الخلق جزاءا بما كانوا باياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا ارينا الذين اضللانا من الجن والانس نجعلهم نجعلهم تحت اقدامنا ليكونوا من الاسفلين إَِّذ نَقالَاوا رَبّونَ اللَّهُ ثُمَّ ْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيهِمُ الْمَلَائِكَ تَتَنَزَّلُ عَلَيهِمُ الْمَلائِكَةْ, الملائكة وََّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَبِشِرُوا بِالجََّةَِّكُ تُمتُ عَدُون.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 ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وعامل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه والسيئه ادفع بالتي هي احسن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 وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُمْ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ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 وَضَنُّ مَا لَهُمْ مِن مَخص لَا يَسْأَمُ الْ الإسَانُ مِنْ دُعَاءِ خَيير وَإِنَّ السَّوُ الشَّرلُ فَأُوسُ قَنُطَ وَل إِن ذَقنَاُ رَرحْمَةً مِ مِنْ بعدِضَلَّ أَمَسَّتُ لَا قُلًَاَّ غَذَليك لا يَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَحُسْنًا فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ وَإِذَا أَنْعَلْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَآ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيظٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ